وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَفْوَسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزْوَاجِهِم بَنِينَ وَحَفْدَهُ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُنْفُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ